والذين اتخذوا من دون اولىاء رب العالمين بجيد او كسات اتخذوا من دونه اولياء يعني من دون الله او كسات بجلي رب العالمين هناك تشافون دي بخداناي و كشتاخد دنيا داغرم كريب صانه ميد خو وقوه مروه اقوا خدانه قبره هرشتا او كاينه تشافون خو بدي ما خلاصنا رجا قيامه العذاب جهنم ابدا ما بنى بحشتي فيوما افنا مبتدا قافونه گریده ای، آвод دنیا دار فایده جهین نم، او مصیبت او نخوشیا سرمرات کن. انجا چه بیشنه ایک هل آвод جهین نم فایده او مصیبت سمریان، واسطای و ن رب رب العالمین بجت والذین تاخد من دونه اوليا هر کس کبجل رب العالمی اکیدی بکتابش توانپو. ولی او معرف کتاب اشتوان خووارو کار خو و پشت خو پی گرام که دووار خو بو یی باد وخته برتنگاویا بجنخ خزم میروف یمنیزی که میروف ولی چو یمنیزی کی تا وخته تو گفتی برتنگاوی کی دووار خو بو یی بی تو است تا او شتو پی پی جی بده بجی ورا فلان دا اوی هاتی تا دن کاد دت دیفاع ال میک یان فلان کس ز محتاجه فلان چب مونیتو هوریکرام که وهبی و جا رب العالمش هر کسی که بچه دی رب العالمینی، اندک شتوانه دی بخودانه بند، اندک والیه دی بخودانه بند، شتاه خوب نکمره و وگرم کرپید، اندک مخلوق و وگرم کرپید، الله حفيظ عليهم. يعني ربعمین از گفتن نیت کرد. رب العالمین عوض شد، عوض کن، عماد نویسید و تبارزی، حفيظ عليهم يعني ربعمین عمل و عوض شد و، آو توقفله و سرغي رب العالمینی ربعمینی های دهای. ویدبیند وهمو يبوت سيطانو يسين وروجا قيامتهش دهين عذاب دان سراوه انده كواه خده نكده بشتبان اخو ولي اخو منووهك ومخلوقك اكده بشتبان اخو ولي اخو بذنان لنجا ماهوه يبجلي عب العالميني اه كبشتبان اخو وولي اخو ويشتاخو بيگرم کر ويبيا خو بيخوش کر ولا يبيا من فلان كسا يبيا من فلان وليا يبيا من فلان شيخا يبيا من فلان پیغمدرا Je ne sais pas بس من de Dieu. Je le saitéchais. Il faut qu'on se fasse sur les gens. Il faut que tu les etwas sans comparer, et toutes les choses à crée sur le pays. Quand tu vas sur l' Becca. Et tu en dois وما moi, عليهم traite ça. Il faut que je taux nourrit des biquités. C'est vrai كواب وامرو وناه و ايماننه اينو شركت كنو كفريد كنو وهوا رب العالمين بن ما تنهن ارتيا محمد صلى الله عليه وسلم كتو وانه خرتي بين دينه اسلاما وهدايته و ايمانك ناف دلي ودا ما تنهن ارتيا محمد صلى الله عليه وسلم كتب جهني وا بج عبادته وبس بو خديبي يبقى ميرفش دا خو بس خديي غير مكيت هيو ميرف يرب العالمين بيه اما ما تنهن ارتي كتو خرتي و بين دينه اسلاما و اوه بو همو بسرمانه که اش که ابن عالمین بیشت الله صلی اللہ علیه وسلم یا محمد صلی الله علیه وسلم اوه سرطه واجب سرطه این علیه که ایلی البلاغو یا سرطه و تو بو خرکی دیار که و آشکرا عالم نصیحت که و رای حق بو دیار که و رای که خلتیج بو دیار دخول پار زرنشت سره اما یا سرت امنی واجب نیه سرطه که تو خرکی بين الناف دين الإسلام دا وإيمان بكر الناف دلوا دا هدايات بكر الناف دلوا دا رب العالمين وما أنت عليهم بوكيلين بهنا دمروا بسرمايش ماش سار مروا بأبوة إيجي نصيحة كي ما كا بتشتغى كإيماننا إنا باولين إنا يوم مروا كإيمان دار وبص نصيحتك قبلنا كر ما أقول نحن هلا توه رب عمين تنهن أرتي شجرا هست بننا كأعزب نحقار ملاقات فحرك بس هم بيجنه أمر بالمعروف نهي عن المنكر نصيحات كرن افسر ما واجب سر بسم الله وبرسم الله أما كو خورتي بنتسر هداية أو عايد رب العالمين يا كسنا رب العالمين نكري عايدة كساكي كو خورتي ايكي بنتسر هداية خده بوتا فيغنبر صلى الله عليه وسلم وما أنت عليهم بوكيلين يعني تو يا محمد صلى الله عليه وسلم تو نشيوا بين بنتسر ديني دا يسر تأوه تو ديني بجهين وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا يعني شوف ما بيغنب بيش انه هما وحي وبركيا واو اخفناه او اديناها ما حقتري برسائل ما بوهمو بيغنب بيكي بودي وما هل بيغنب شي بركيا بزمان قومي ما هر هو يا محمد صلى الله عليه وسلم اوحي كامل تري وهما درستري مابوتش يا فركري كقرانا عربيا وحي يا ما بو بو اي محمد صلى الله عليه وسلم اف قراني ما بو تفريكي زمان عربي يعني هير هوجتك ما بو همو بيغنبلكي وحي فركي ما بو تشي أي محمس محمد صلى الله عليه وسلم وهير بيغنبلك ما فريكي وما ارسلنا من رسول الا قومه هالبغنبلك هاتي ها ارتن بزمان قوم خوي هاتي هنات تش أي محمد صلى الله عليه وسلم ما ما ومتوحى اضرايكلي وقران فريكري بزمان عربي چونكي زمانه تو زمان قومه العربيه وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا يعني قران ما بتفريكلي يا عربيه وحيش او بيجنوي اخفني او اك ديزيفه بيشتيكو بشارتي بيشتيك بره مش بيجن قرانه عليه السلام محمد ما ما بيجن وحي و بچنده ویه اوه جبریل و پیامبری اینا ایساللله عیسی موحی جو که قرآن بیت جو حدیث بنی پیامبری اینا ایساللله عیسی مچنده وحی چون کی وقتی جبریل و پیامبری اینا ایساللله عیسی آن را بر علیمی و پیامبری گویی خلقیها قائل ند بود یعنی تراخوشانه پیامبریها قائل ند بود تنها بو پیامبری ترجمه بودن بر وحی جو او را بر علیم بشدم اف قرآن بود وحی یا فراکید أي محمد صلى الله عليه وسلم وبعربي ما برائكلي چونك هموه بيغمبرة بزمانة قومي قو ما يبرائكلي وما وحيه بزمانة قومي ببرائكلي ما بوشي بتبرائكلي ها في قرآن لتنذر أم القرى لتنذر يعني تو انذار يعني ترساندنا يعني تو بترسيني كيف بترسيني؟ أم القرى يعني أم القرى يعني أصل القرى یعن که همو باجراه، همو جرای. و من حلهاو پشته اینی دست به کی؟ هی وارد دست به کی؟ اما قرار که دست و دین خدا بلافاکی و خالقیب ترسینی بجای که ایمان نیی نسر شرک و بن. ربعمی از هناتیم از هاتیم اگه سر به شرکو کفر خود بر دوام بد جهنم میاد. هر مکی را و پشته اینی جرخوچان دست و المكية رديت داس بيكان دعوة دا باش تيجي دفريبي تات جيتا همو دنيايه يتنذر أم القرى ومن حولها وبش تيجي داس بيكاد راحوا شايف مكية بيجنا مكية أم القرى جنكي خوش تبي ترين جا على يعرض عالمي وخير ترين جا بهند بيجنا أم القرى يعني أقوم يعني أصله يعني بناها بإنه صلى الله عليه وسلم اعتقاد يكرن دار المكي ومشروك أزيات ويدا يوكرن دار المكي وشو المدينة بإنه صلى الله عليه وسلم بتي والله إنك لخير أرض الله إنك لخير أرض الله بتي ماكي قال ماكي أخف بتي والله بتي سين ذب ربع عالمين خاد تو خوش تفي ترين وخاترين عردي لا ربع العالميني بحس ما كيبوا وأحب أرض الله إلى الله <تصفيق> وخذو شبيترين جيش لرب العالمين توي بتمكين ولولا اني أخرجته ما خرجته بس الله وعلى سندته أكبرندشنا بقوميتاسكر ما دري بس ما كرنا دري إلى دا. أزش جا زخو دلخو درنا كفتم. درنا كفم كخوش چونکی خوش ترین جای و خیرترین جای لای رب العالمینی. ود بیش نامه القراش، چونکی ایکل قیبله بسرمانه و بسرمان هم وسعت کنمری. الناف نبیجت خدا بسرمان هم وسعت کنمری. وحده حیوانی دو فکشتن برای حیوانی دن قیبله قیبله بسرمانه. وحده مریض بسرمانه واد شیرن برای ودن قیبله. سنت برخو دتا اه... قبله او همو سنة تن... برهندش بشن أم القرى يعني او جاكها مو مسلمان برخو دنا و عندك مفسره اش يجودت أم ام القراش چونكي اوا رب العالمين وحده عتشكيري الهيفا رايدس بكري والمكي رايدس بكري باش تنجل بن ماكده عتي فرابي عندي بشنا ع... مكه بجني مركزه عديها 100 يعني بجني سرة الأرض يعني نوفقه عدية يعني أصلا يقول ويريهات يا رب العالمين وبيش تنجي عد يهات يا فراكرا وراخو تشاهد مكيه بالمكيه دا يهات يا فراكرا هاو أصلا عدية بل هند بجني أم القرى كجيه ما قدرتلاها ما خوش تبيتلا لني رب العالمين. ورقنا كإسلامي شيل ويريهات يا جيبا جيكرا كحجا بلي بلي بقى الدنيا و من حولها جه خدا بوده به پیامبری صلی الله و علیه و سلم مبوده قرآن فراکری از زمان عربیشون که قومیت عربه و رباعین هو یه حسکیه هو قانون دنا و یاسادناهی که هر پیامبره چه بیشتر نافکیه قومیده این لایب زمان و وحیو بچیت و دین بزمان ما ماتو يفريكي يا محمد صلى الله عليه وسلم دعوه لي داسببكي كيري داسببكي هم القرى المكية وقوم يخو داسببكي وبيش لنجي ومن حولها بش لنجي دعوة بل فرابي بيتورا خوشان المكية واتو أوجد رب العالمين حسك وتنذر يوم الجمعي لاتو خالكي بترسيني الروجة خرفبينة كهمو خالي دي تدى خرفبين كاروجة قيامتية يعني خودي بيانبر هنا صلى الله عليه وسلم وما بترسيني لوقت الجهنم، وما بترسيني في روجة روجة قيامته. يوم الجمع، هيك النافذ رجع قيامته، لأن هم مو خالق منو في الجنة، هم وتجدتينا كمكرن. داخل كيف ترسيني كي ترس وبي ترس وبي كسي إيمان تتعامل الصالح كده دبى الله عليه وسلم. أما هكذا يقول <تصفيق> أنه تبقى عن برسال الله عليه وسلم و إيماني لا ينته أفضل الرجاء حالي فيه غلق دينا لا ريب فيه أي شيء اقتدانينا رجاء قيامته والحاضر بينا هموم دربارای روز قیامت، دربارای عیسی حامشره همه تی باریه بکن. نبیت بینن قیاس کن جل عقل خو. به جمله ما برا ناقنجه توی دنیای دچته و منریتیه. توی افزاوار هرکسی که خود بودی، آوسته همه راستا باریه تبینن. فریقٰن فی الجنة و فی السعیر. برچه چنکی ور روز ک و حکم هاتا کردم بینا. مخلوقات رب العالمين حكم وحساب دل همو مخلوقات هكير انجي خلق ده همو بنا دو جماعة فريق في الجنة يعني جماعتك دي شنف بحشد ده وفريق في السعيري وجماعتك جماعتك اجد شنف آقري جهنم ده سعير بجنبي آقري او قلق خوشو و آقريبي و قرياوي قلق تند بيد و يزور بيد هنده چو يسيني نه يسير جماعتين دُجَمَعَتَ فريق في الجنة وفريق في السعير جمر في الدنيا ده بخو في جهل ين بخو عملي في عمل اهل الدنيا وهك في عمل اهل عمل هذه الدنيا هي جهنة مهال بجارة اكي ايك بجد با او او سر اعراف كجيه كما بين بحشد جهنة او كسنوى عمل ويا صالح و و قناح و خرابيت واهن دي هاتين او هيا ماكي دلوير ابن اما ديمائي كواده چلا هيد ديمائي كواده اشتاد بحشده هرواكي ناف سورة العراف دهاتي هاتي و ناف ويا وياهات داتي بحسيب وعلى الاعراف رجال رباعين بشته ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أخيري ديمايك واجزة شنات بحشتنا بها فريق في الجنة وفريق في السعير يعني جماعة الهدى إشتاد بحشتنا وجماعة اللي إشتاد ناف جهنم جهنم ولو شاء الله وقت رب العين بحسي بين دي كري كنت إشتاد بحشتنا وإشتاد جهنم دا. أف أساس سل... كي أساس شنات بحشتو جهنم نسل أساس هنده كراب العالمين هنده كي نبيسي بو بخورتی اوه دیشنات بحشتی دا و اوه دیشنات بخورتی دیشنات جهنم دا ده اول ایک بكرنا رب العالمين و نیو اکی حاش دنیا دا اکر یا طالعون و صیب و یا قرآن دا کنفوه در کفتی بو جهنمی و اندک اشید بو بحشتی ده کسو وزم نکد رب العالمين بهند دیوید بجید ولو شاء الله لجعالهم امتا واحدتا حکا خوده حسقر و دامرو فهما کت يعني على دين واحد وعلى دين الإسلام وعلى دين التوحيد يعني اكا رب عامين حس كربي ده همو خلقي كتب سرمان وكي ملايكات بس كو عبادته خده كربي وكو نحن تربنا بس لم يشأ الله ذلك رب عامين حسنا كريا حسنا كريا خلقي همو إيمان بخورتي بكدد دلواد وحسنا كريا رب عامين همو كسكي ولا بكاتكو إلا إيمان بنيت وحاسناك حسنه کری رب العمین خلکی ولی بکردیش که کفریب کنیش و کفریش پیده دلوانه اما رب العمین چی حس کری؟ ات آیت کهی در شعب العالم بجید اکر رب العمین حس کر بود خلکی همه در چی لیکد؟ همه در کن کسی اما در بس ایمان بینن بس عمل صارح كان. بس شرید باش كان. گناح ها نکن اما رب العمین حسنه کرید و رب العمین چی حس کرید؟ رب فمن شَاءَ فَلْيُؤْمِن ومن شَاءَ فَلْيَكْفُر هل يحسك دي ايمان اني و يحسك دي مش هل بيجي تدش الناف كفري وشر كذا ابا مين افا يحسك دي چونكي عم ابا وقت دا الدنيا دا ب امتحانه الدنيا ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه پشتنی بودیم از چه اتیابوم تیحانه امتحانش کنید یه تا کردن هکم رو به کیف آخو بید رباعیم و ما پیغمبرت هناتین کتاب هناتین یکوقتی ما ورقا به حشدیا و آبش و جا امیش دنای ند مفرقه یکوقتی پشینون بخوب کیف آخونه ما با اونجا هردو رک دیال کردن حق و رکا خلات دیال کرد و رکا به حشدیو جهنمی دیال کرد پشینون بکیف آخونه دا امتحیند بیدا امتحان و رباعیمین حساب دیال مقدرت اما کرباعیمین خورتی والهندگا که بیتحاشا کو ایمان بینن، و هندگاش خورتی ولی که بیکوکفرپن کن. وقت روز عقامت ربعامین و اهل بحاشد بنا بحاشد، آغاز زمّ مالید کرد. چونکی آب حسکرناو نبیا و آب بحاشد دست ولاینود. وقتی عرب تبت جهنم مجدّا ربعامین زمّ مالید کرد. چونکی آب حسکرناخو اف افراکم خال نبجاتیم. خورتی آلی عفانه، خورتی آلی هاتی کردند و خورتی افراکا بوهاتی حال بجاتن. بهند هو حاسناك يا حاسك لي كيف اخوبين وقت حساب ما تذكرن حساب قال وي عمليه ما تذكرن ما كتابك نوبجني اقرا اللوح المحفوظه نوبجني اقرا كتاب ربك نوبجني كتاب رب العالمين او قدرات كتاب او تطخو أو, او عمليه تطخو كيف او تبديد الاخو كلي تبع كفى بنفسك اليوم عليك حسيبك شو حساب الدالقوبكه كاف شو لا قرت انتياتين يا كريم عم تدي لهو كلينه هم الاعتراف انت عارف شو لا منو بدي لاخوي كريم منو بكيف أخوا بلهم ايش رب العالمين يبتين ولو شاء الله نجعلهم امه واحدة انا رب العالمين حسك البدع العالميه بسرمان قد امرى منه حسناك يا يا حسكري امه مخير بين اتناف واش ولا ده اللي انت كاين منو بكيف اخوه هريك اخوه هالبجيري ورجاك يا ماتي شبرعين بهالحساب ديال مكاد الوی عملی اونی می‌بده دلیخو کلی. کس نابیش نر بعث می‌یاره بی ما آفا من آفریکا آفخر بیا کلی، چونی ملایکات هاتن من نت کرد. از چیم داشتم مایل شود باش، اما ملایکات هاتن می‌تونه خدا می‌تونه اینو بی‌سیبره دیواره ایلندی چی کنه؟ کس رجع که می‌ده آف حاجزانیانی همو آوکسی دنیای دعای عمل صلاح تو دشود باش تا اوی بده دلیخو حذف دلیخو بخواه آفریکا لیگتی و آف أبي خرابيت كانوا شركة وكفرة وجنحورستان. أبيش ديدل يحب هو أفريقيا هل بجاتي عملي حساب ما كيف ولكن يدخل من يشاء في رحمته. ربي العالمين أبي حاسكت دبت النفر رحمة خوده. ها قد تحاسك بشي النفر رب العالمين ولكن يدخل من يشاء في رحمته. يعني يدخل إيه كتفسيرته يدخل من يشاء الرحمة في رحمته. أبي حسكة أومر وبحسكة بستناف رحمة رب العالمين ده رب العالمين شدبت النافذة. يعني أبي عمليتكار عمل يا رحمبي كر رحم شاء رحمة رب العالمين يا وبحسيب حشته شو كرب عميم وقت بحش شيء كذي جتة أنتي رحمتي أرحم بيك من أشاء. نترح ماميني قل تابي أز حسكم ده رح خوب تداو من النفط ولكن يدخل من يشاء في رحمته يعني رب العالمين حسكت ده كان العالمين حسكت رح ما خوب يرد باتها رحمه أو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 بخور ریک خالد و ریک جهنمی هل او آو یه بخو هل بجید، آوی ظلمت کرد. ربعامی ظلم نکردیم. و ما ظلم ناهم ولی کانو هم ظالمین. و کی ربعامی چن؟ ایت الدهجوتی. ربعامیش دام ظلمین کسی نه که وقتی ایک عذاب دین روشک آمدی، واسط مال خوکی. ما بو بیگنبالت ورای ما بو هدایتیادیار کی؟ ما بو دلاردیشادیار کی میبودی خل پای زنش؟ بس آوی ظلمی خود کرد. به هند ربعامیش آوی ظلمی خود کرد اب کافری وغناح فراب وغناح الموازن ما لهم من وليين بل ابزان المارجه كمتي كاسنيه بشتوانيه واقه كاسنيه دفاعي الواقع كاسنيه شفاعه بوكات كاسنيه بيت بجونايز دالتا دومده ريكوريا تكام ولا نصير كاسيه وسرب ختيش والنفع ذو جهنم بين تدله ريكا كفراو شركه وخرابيه بخو هل بجيريد امام مروكا زوميل فوكات رجا قيامته کس نمیرید دفاع علیه ویب کرد کس نمیرید هاریکاری ویب کرد کس نمیرید پشت آوانی ویب کرد و کسی آورد صراحتش نیه ویراد وظایمونه یعنی بعد سیوام رفه دش شرکی بس ظلم که ظلم نقد بده شرکی و کفره آنان رجایمته که اهل توحيد بید رجایمته ولیت هاین یهاید پشت آوانی ویب کرد یهایی ت شفاعاتی بود کرد. ما دام شرک و کفر رو از جنحید مازن، از بنسبت به هنکامال و دین اسلامی بشد داریم. ما دام اونا کرینا، اما ظلمادیا کجکه کرید؟ اما رجای ماته یهایی شفاعاتی بود کرد. اما آبی كسي شفاعات بنایت کردن، آبی كسي کسلامید بشد وانیا و بکرد، کس نشده هیوی بکند لایح براعمی بود. اما آبی شرک لایحه بدو، کفر لایحه بدو، مشک بدو، کافر بید. اما آبی کس نشده بشد وانیا و دا الدنيا يداه هناك مرؤوبيتين قال له خرابي كت ونيا كاسناش الدفاع لك ونيا ناول ما ونيا محتان وكا إيه بيتا جرتان وبيت أسجن كران وحكمات بدريد اتهموا ونيا إرهابه واتهموا هندك وعبيد منش ونید کس نبیرید دفاع اید دبو جنی یه جریماوی ها چی و گلک هم آسانه ونید کس ناچید سر به خود کرد اید کد و خود داخوازش ها هم کس نبیرید چونکه اف اف گناح و اف خرابیوی کری ونید قد حکمته رای کنونتا کسی که دفاع الواقسانه بیده کرن و سوکاتی گلواقسانه نهیده کرن هند شند درش دنیا ایده هند در جرای هایی د يعيدها كريشة الدنيا يو بس أما والله المثل الأعلى مشرك وكافر شجاع ماذا تشوشت هنيا خد نكث شي دفاع لكاد نكث ويري هنا رب أو دسلاط أو أذنادتكاسكى كدفاع في مرور في كاسيد أم اتخذ من دونه أولياء يعني بل اتخذ من دونه أولياء برچه اف مروره دهولی هنر رجعتیمته ده هو سرشور بن ده هو رازیر بن کس نشته دفاعی نبکت کس نشته طالقانی وابکت کس نشته تو العذابی این وانه بجلی ربع عالمی پشت آخوب هندک مروره و گرم کردو هندک صنم و و گرم کردو هندک قبر و و گرم کردو هندک کس کردو نبشت آخوب کوچو پیچیند بو بولا لرب عالمی رجعتیمته پشت آخوب خداگی ارمنا کردو تاکل واسر ربع عالمی نبود هیویا ربع ام اتخذوا من دونه اولياء چنکه انا دنیاه ما اخوه بيو فلان كسبه له. باب بیره ما مروفه باش باب ایو وی نا خوام خرقودي ما شو عمل نیا هو او بکتا بشتا خوب مروفه که دنیاه وگرم کت بشتا خوب مواصنه که دنیاه وگرم کت و ربا رب العالمين نبي اذا نا رب العالمين بجید او يبشتاقوا جرم كذي بدنيا بإيكيب أبغى بس بدنيا وياه فالله هو الوالي او كسفيت بشتavana كبيتو هارو كاره كبيتو وروج قيامته إيك هارو كاريل بكت الدفاع اللي بكت بلا خداب كده بشتavana ولي حق بشتavana حق رب العالمين تنيا بعدها دمره بسرمان هم مجابه تبيا بشتاقوب خداب جرم كده وإيه فيا رب العالمين بيت وها مش شو يا أخي رب العالمين بيليت الله ولي الذين آمنوا رب العالمين بشتى فانه ايمان درى بل فالله هو الولي يعني فالله وحده هو الولي بس رب العالمين بشتى فان يوم روبه قيامته وبيمر روبه خلاص قال لا غير الجحنة بيمر روبه بتد بحاش لذا بيمر بي خلاص قد عذاب قبري بس رب العالمين تنيا تود الدنيا اذا خداب كب بشتى فانه هو كولي هو وبشتى خوب خديجرم كه ورا خوب خداب به في تاب رب العالمين بيت رب العالمين رجاء قيامته هم شتى ماش زجهن تدا ودددت وها مشت خراب جل تديل كتب وهو يحيي الموتى أو مريا صاح كتبة ولا أشتى مري دساح كتبة ولا أشتى ساح مرينيد بس أود السر رب العالمين ده مادم بس همشت قد السويدة تبيا مروي بسرمال بس ويب كتبش توانا خو وبس أود فائدة مروي رجع في أمتى بندعو غير رب العالمين كتبش توانا رجع في بس الخسارات ورازیلیه دبینید رجکامته و دهند دبینید ونیا که ابتنم آب او کس نشده دفاع لبک تو کس نشده حوالویی بچت او کس اما او کس خودی بکده مشتبانی خو رب العالمین بید تا کل اوی سرب العالمین بید. این ملوایی همش که های رجکامته چون کرب العالمین د دفاع لبک تو د مشتبانی لبک تو د اذن داده که خو جنحی شبن د اذن داده او افمرول همو برتنگافیا دیه خلاص بید. چون نخوشیا نام این تبع کوکس نهین نشد. بشت وانیمیب کد و دفاع الکت. على كل شيء قدير و رب العالمين هموش تکبه بید. ای هموش تکبه بید. و چوش لالی بیاب زحمت نبید. منو فتی بس ویب کد بشت وانی خو. و بس بشت خوبی گرم کد و هوارا خو. وی باد ویویان مرول بیاب بس رب العالمین بید. و دعوانا لله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين